بسم الله الرحمن الرحيم الفلق ميم تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونخضن بعضها على بعض في الأكل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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسا وما تغيط الأرحام وما تزداد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 فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة اتقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من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 ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في طلال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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار باتغاء حلية أو متاع أو متاع زبد مثله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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. ومأواهم جهنم وبئس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميتاق والذين يصلون ما أمر الله به أن ينصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 نِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يُمَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يوصل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 وَهُمْ يَكْثُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب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 إِمَّا وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الْلَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ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 أمر الكتاب وإمّا نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.